<تصفيق> اما بعد ان شاء الله ت ب ر ك ع ا ل ى نواصل شرح كتاب و ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ ي م ا ن احمد بن محمد وسوف يقوم ان ي ق ا ض ل و ا هذه ا ل ن د و ة ف ض ي ل ة الشيخ ابو عبد الاعلى ابن خالد ا بن محمد ابن من مصر ان ب م ا ن ء الله تبارك ل ل خالد ه ابن عبدالله وتعالى ا الله الاطاله في الدرس الماضي كان بسبب ان الشيخ اعتبر عن الدرس الذي ق ب ل فسوف نشرح اليوم، إن, اليوم ان شاء الله ت ب ر ك و ع ا ل ى كتاب اصول ا ل س ن ة ان شاء الله ت ب ر ك ع ا ل ى واما ا ل ص ل ا ة مؤخرا فهو الشيخ اصلي كثرا وهي السنه عند السفر جزاكم الله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 ه ذ ا هو الدرس الثالث إ ن شاء الله تعالى في شرح كتاب أ ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله قد وصلنا وقد ص ل ن ا و وصلنا إ ل ى ا ل أ ص ل الثاني وشرحناه المجلس الماضي وهو قول الإمام أحمد وأصول أحمد السنة عندنا المجلس الماضي الإمام فرك البدع ة وكل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة وقد بينا في المجلس الماضي تعريف ا ل ب د ع ة والفارق بين ا ل ب د ع ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة و ا ل س ن ة الحسنه وان شاء الله نذكر ا ل آ ن شيئا من ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر التي وردت في التحذير من ا ل ب د ع ة والتحذير من الاحداث في الدين ف أ و ل ا الحديث الذي أ خ ر ج ه البخاري ومسلم من حديث ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من أحداث من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ آ خ ر قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد فالاحداث في الدين يمنع قبول العمل فلا يقبل الله عز وجل العمل إ ل ا بشرطين الشرط ا ل أ و ل ا ل إ خ ل ا ص لله و ا ش ر ت الثاني أ ن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خ ط ب ة ا ل ح ا ج ة التي كان ي ب د أ بها خ ط ب ة ا ل ج م ع ة في نهايتها يقول وكل ه م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله كما ثبت هذا في صحيح مسلم كان يقول وخير الهدي وخير الكلام كلام الله تعالى, وإن خير كلام الله تعالى وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن وكل كل ضلالة محدثة بدعة وكل بدعة、ضلالة. وفي ر و ا ي ة اخرجها ل ت ي أ النسائي وكل ضلاله في النار فهذا الحديث يدل على أ ن كل البدع ضلالات فليس هناك ما يسمى ب ا ل ب د ع ة ا ل ح س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه وكل محدثه بدعه ي وكل ب د ع من ضلاله هل هناك استثناء من هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من البدع فلم يقل هناك ما يسمى بالضلاله ب د ع ا ل والبدعه الحسنه بل قلوى كل وكل بدعه ا المجلس ا ا في ل م ضلاله ي ك م حضرتكم من م الماضي ج ل س ا حضرت حضرت ا ل <تصفيق> س ن ة ا ل ح س ن ة باختصار كما بينا في الدرس الماضي هي كما ثبت في الحديث <تصفيق> <تصفيق> الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول من س ن ة في ا ل إ س ل ا م سنة السنه ح ة كان ذ ا ا ل ح د ي ث أو ق ي لما هذا الحديث ل اتى قوم من الاعراب وكانوا شديد الفقر إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ يحث الناس على الصدقه فجاء احد الصحابه بكون من الصدقه او من الطعام أ و المال وضعه أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس على هذا الفعل ف أ ت ى كل واحد بما ت ي ص ر له من الصدقه حتى اجتمع كوما أ و جبلا من الصدقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني وجد هذا قال هذا الحديث قال من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة ف ل و أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ينقص من أ ج و ر ه شيء فالان آ ن ه ذ العمل ع ي ي هذه هذه ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة التي كانت في الحديث الصدقه ة ل هي من ا ل س ن ة أ م هي من البدعه ا هل ا ل ص د ق ة من السنه ة ا ها ط يعني ب ي هل هذا الرجل ي ب ت د ع شيئا من ه ذ ه الصدقه ولكنه إ ي ش الذي صنعه و ب د أ س ن ة ث ا ب ت ة فتتابع الناس على تقليده فهذا وما للسنه ا ل ا س ن انك ت ب د أ شيئا مشروعا بالكتاب و ا ل س ن ة <تصفيق> ثم يتتابع الناس على هذا الفعل من بعدك <تصفيق> فتكون أ ن ت أ و ل من سن ة يعني ب د أ ب د أ هذا الفعل الذي هو من الشرع اصلا ثم كنت أ ن ت سببا في أ ن ت ح ص الناس على أ ن يفعلوا هذا الفعل مثلك فليس ت ي السنه ا ل ح س ن ة أ ن تبتدع شيئا لم ي أ ذ ن به الله هي أ ح د ا ث شيء في الدين لم ي أ ذ ن به الرسول صلى الله عليه وسلم ف... فلذلك يعني إ ذ ا تتبعنا ا ل آ ث ا ر التي وردت عن ا ل ص ح ا ب ة في هذا الباب نجد أ ن ه م كانوا يهزمون ا ل ب د ع ة بلا تقييد ولا استثناء كما فعل ت أو كما أ خ ذ هذا من أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كل ب د ع ة ض ل ا ل ة ولو راها الناس حسنا أ ي ض ا لم يستثني شيئا لم يقول ان هناك ما يسمى ببدعه ا ل ا ل ح س ن ة والبدعه ا ل ض ر ا ل بل كل بدعه ا ضلاله و إ ن ر أ ى الناس ان من الاحتفال بمولد من النبي صلى الله عليه وسلم حسن فهو ضلال ل أ ن ه بدعه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه فكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إ ن ك م ستحدثون ويحدث لكم إنكم ستحدثون يعني شيئا من البدع. لكم ويحدث البدع شيئا فاذا ر أ ي ت م م ح د ث ة فعليكم ا ل ه د ي ا ل أ و ل يعني رأيتم الآن إذا أنت رأيت شيئا محدثا لا تعلم له دليلا من كتاب الله من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف فارجع إ ل ى الهدي ا ل أ و ل لتدرك أ و لتعرف هل فعلا هذا من البدع أ م من, من السنه فاذا فاذا ر أ ي ت ا ح ز ا ب قد ظهرت في هذا القرن ا ل أ خ ي ر وكل يدعي أ ن ه على ا ل س ن ة وكل يدعي جواز إ ن ش ا ء ا ل أ ح ز ا ب في داخل ا ل إ س ل ا م فارجع إ ل ى الهدي ا ل أ و ل هل ا ل ص ح ا ب ة كانوا شيعا و أ ح ز ا ب ا هل كان الصحابة عندهم الصحابة كان فرقة تسمى حزب ا ل إ خ و ا ن ف ر ق ة تسمى ب ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة و ف ر ق ة تسمى ب ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ف ر ق ة تسمى بكذا وكذا هل ك ا ن ا ل ص ح ا ب ة ك ذ <تصفيق> ا ا ل ص ح ا ب ة كانوا أ م ة و ا ح د ة ولكن لم ي ق و ل و ا أ م ة و ا ح د ة على أ ي شيء كما يريد البعض يعني يقولون ع ن ي ي نحن نريد أ ن نتحد على أ ي شيء لا ا ل ص ح ا ب ة كانوا أ م ة و ا ح د ة على الكتاب و ا ل س ن ة بالفهم الصحيح فهم الصحابة وعلى أ ص و ل و ا ح د ة ما اختلف ا ل ص ح ا ب ة في أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة ف ا ل ص ح ا ب ة كانوا كلهم يثبتون لله عز وجل الصفات على الوجه اللائق بكمال الله وكانوا يعتقدون أ ن ه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائع لذلك عبد الله بن عمر لما كان الحجاج يعني يظلم ويقتل الناس كان عبد الله بن عمر يصلي خلفه و لا ينحى منح الخوارج فالتهيج ي عليه والخروج عليه ب ا ل ق و ة إ ل ى آ خ ر ا ل أ ص و ل التي ما اختلف فيها ا ل ص ح ا ب ة والتي سوف ي أ ت ي إ ن شاء الله يعني بشيء ي ا ا ن ه ب من التفصيل فيما ي أ ت ي من دروس ف ا ل آ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا أ م ة و ا ح د ة على أ ص و ل واحده فلذلك ولم اما ج ت ع و ولم أما يتفرقوا نحن ا ل آ ن ظهرت بيننا أ ح ز ا ب وفرق لم تكن م و ج و د ة أ و م ع ر و ف ة في العهد ا ل أ و ل و ظ ه ر ت بمناهج و ب أ ص و ل ليست من أ ص و ل السلف الصالح فلذلك الذي يقول نحن نريد أ ن نجمع كل هذه ا ل أ ح ز ا ب والفرق تحت ر ا ي ة و ا ح د ة هذا يريد المستحيل ل أ ن كل حزب من ا ذ ه الاحزاب له أ ص و ل ومناهج تخالف الحزب ا ل آ خ ر ولا يجتمعوا أ ب د ا تحسبهم جميعا و ق و ل لهم شرط ولكن إ ذ ا أ ر ا د و ا فعلا الاجتماع والتوحيد أ و ا ل و ح د ة فعليهم كما قال عبد الله بن م ا ا ل أ ط ر أ ن يعودوا إ ل ى الهدي ا ل أ و ل ه ذ ا و ا ض ح ف إ ذ ا أ ن ت ر أ ي ت م ح د ث ة كما قال عبد الله بن م س ع و فعليكم بالهدي ا ل أ و ل هدي السلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكذلك قال, قال عبد الله بن مسعود عليكم, عليكم بالعلم و إ ي ا ك م والتبدع و إ ي ا ك م والتنطع و إ ي ا ك م والتعمق التنطع والتبدع والتعمق الذي تجد عليه كل الفرق التي خالفت أ ه ل السنه <تصفيق> انهم يت... يعني يتنطعون ويتعمقون ويشددون على أ ن ف س ه م ب أ م و ر لم ي ش ر ع ا ل ل ه عز وجل فلم يشرع الله لنا عز وجل أ ن نخرج في مظاهرات ل ل إ ط ا ح ة بالحكام و ا ل إ ن ك ا ر المنكر كما يقولون هذه ا ل و س ي ل ة ليست و س ي ل ة مشروعه ل إ ن ك ا ر المنكر و ا ل ص ح ا ب ة ما فعلوا هذا ا ل ص ح ا ب ة لما كما ذكرنا ا ل آ ن كان الحجاج يظلم ويفعل ويفعل ما سمعنا أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أ د ر ك الحجاج أ و أ ن أ ن س ا وكانوا الذين بقوا من ا ل ص ح ا ب ة في عهد الحجاج أ ن ه م جمعوا الناس وخرجوا في م ظ ا ه ر ة يطالبون الحجاج ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة وهل الذي يطالب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة يدعو الى الاسلام هل أ ع ل م و ا ان هذه الاحزاب التي ط ر ف ع رايك ا ل إ س ل ا م و الحل أ ن ه ا لا تدعو إ ل ى ا ل إ س ل ا م لانهم يطالبون ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة فكيف يجمع بين كيف يجمعون بين النقيدين كيف يقولون إ ن ا ل إ س ل ا م و الحل وفي الوقت نفسه يقولون نحن نطالب بحكم ا ل ديمقراطي عادي هذه شعارات حسب ا ل إ خ و ه ويريدون أ ن يسووا بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة الذين يكفرون الصحابه ل هل ذ ا ا من إ س ل ا من هل م ا ل إ س ل ا م أ ن تسوي بين من يتبع ا ل س ن ة وبين من يحارب ا ل س ن ة ويقول إ ن أ ب ا بكر وعمر صنم قريش ويقول إ ن عائشه رضي الله عنها ز ا ن ي ة ويقول أ و يجوز البداء على الله عز وجل يعني يقول أ و يقولون إ ن الله عز وجل لا يعلم الشيء إ ل ا بعد وقوعه و إ ذ ا وقع قد يخطئ الله عز وجل ويتراجع عن ه خطئه هذا مذكور في كتبهم يعني هذه الكتب م ز ا ر ف حتى ا ل آ ن هي الكتب التي تعظم في إ ي ر ا ن وفي لبنان عند حزب ا ل ش ي ع ة هذا حزب نصر الشيطان هذا يتهمون الله عز وجل بالبداء وبالظلم و ي ك ف ر و ن ا ل ص ح ا ب ة علنا على المنابر في كل خطب ا ل ج م ع ة ويتهمون ع ا ئ ش ة بالزنا ويقولون إ ن أ ئ م ت ن ا بلغوا بلغوا م ر ت ب ة لم يبلغها ا ل أ ن ب ي ا ء كما يعني ذكر هذا في كتاب الكافي ل ل ك ل ي ن ه هذا الكتاب بمثابه صحيح البخاري عندنا هم لا يعترفون بالله بالبخار ولا ب أ ي كتاب من كتب السنه ولكنهم لهم كتب تخص تشريعهم فلا ي أ خ ذ و ن الشر من الكتاب والسنه فهؤلاء هل من الممكن أ ن نتحد معهم الذين يخرجون في مظاهرات كما حدث هذا من أ ش ه ر في ا ل أ ز ه ر يقولون لا س ن ة ولا ش ي ع ة ولكن إ س ل ا م ي ه ايش اسلاميه ة ايش اسلاميه يعني, إسلامي. يعني لا س ن ة ولا ش ي ع ة يعني ا ل س ن ة مثل ا ل ش ي ع ة نلغي ا ل س ن ة ونلغي ا ل ش ي ع ة كان أ ن ل س ة مثل ا ل ش ي ع ة كأن ا ل س ن ة مذهبا من المذاهب ا ل ف ا س د ة مثل ا ل ش ي ع ة هذا كلام،, هذا كلام باطل يدل على عظم جهل هؤلاء إن ه ؤ ل اظلم ء أ من الحكام الذين هم خرجوا بحجه اللي يعني منع زلمه هم أ ظ ل م أ ظ ل م منهم ولو تولى هؤلاء علينا لكانوا حربا على ا ل س ن ة أ ك ث ر أو يعني ليس مثل ه ذ ا الحكام الذين هم يدعون أ ن ه م يحاربون ا ل س ن ة حزب ا ل إ خ و ا ن هذا لو وصل إ ل ى ا ل س ل ط ة مثلما حدث في السودان لكان حربا على ا ل س ن ة وعلى أ ه ل ا ل س ن ة أ ك ث ر من الحكام الذين يدعون عليهم يعني بارك الله فيكم كل هذه ا ل أ ف ع ا ل التي تفعلها التي ل ت ف ع هي ا الأحزاب هذه من البدع والمحدثات التي ليست من ا ل س ن ة و... كما قال عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما قال إ ي ا ك م والتبدع أ و قال عليكم ب ا ل أ ث ر واتباع ا ل أ م ر وفي لفظ واتباع ا ل أ م ر ا ء أ ي تعطي الامراء في المعروف كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم فنحن أ م ر ن ا باتباع من ولاه الله أ م ر ن ا في المعروف في ا ل أ م ر ب م ع ص ي ة فلا ط ا ع له ولكن كما سياتي ف من كلام ا ل إ م ا م أ ح م د لا لا نرى الخروج على ولاه ا ل أ م ر و إ ن ظلموا ل أ ن في الخروج عليهم مفاسد ع ظ ي م ة وفيه إ ر ا ق ة للدماء بلا أي ف ا ئ د ة وفيه التمكين ل أ ص ح ا ب الفتن من إ ص ا ل ة الفتن بين المسلمين وفيه كما ذكرنا نحن سوف نذكر إ ن شاء الله عز وجل هذه ا ل أ ص و ل بمزيد من التفصيل ولكن نحن يعني نشير ح ن ن مجرد إ ش ا ر ة إ ل ى صور و أ م ث ل ة من البدع والمحدثات التي لم تكن على الهدي ا ل أ و ل ثم قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى وترك الخصومات يعني من أ ص و ل ا ل س ن ة ترك الخصومات والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء وترك المراء والجدار و ا ل خ ص م ا ت في الدين يعني ليس ليس من ا ل س ن ة ان ندخل في خصومات مع اهل ا ل أ ه و ا ء وقد ثبت هذا ا ل أ ص ل في كلام للامام أ ح م د في غير هذا الكتاب يثبت ص ح ة ن س ب ة هذا الكلام الى ا م ا م أ ح م د ث قال ا ل إ م ا م أ ح م د في رسالته إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة المتوكل قال ولست بصاحب كلام ولا أ ر ى الكلام في شيء من هذا يعني أي من هذه الا ب د ع إ ل ما كان في كتاب الله أ و في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أو أ عن ص ح او ب ه أ عن التابعين ف أ م ا غير ذلك ف إ ن الكلام فيه غير محمود وعن العباس بن غالب قلت ل أ ح م د أ ك و ن في المجلس ليس فيه من يعرف ا ل س ن ة غير فيتكلم فيه مبتدع أ ف أ ر د عليه فقال ا ل إ م ا م أ ح م د تنصب نفسك لهذا أ خ ب ر ه ب ا ل س ن ة ولا ت ق ا ص م يعني أ خ ب ر ه أ ن ا ل س ن ة كذا ولا تدخل معه في مراء ان قبل ا ل س ن ة كان به ان لم يقبل ا ل س ن ة ف ت ر ك ه ف أ ع د ت عليه القول فقال ا ل إ م ا م أ ح م د ما أ ر ا ك إ ل ا مخاصما يعني ا ل إ م ا م أ ح م د ما أ ق ر العباس بن غالب هذا على أ ن يدخل في خصومات مع أ ص ح ا ب البدع بل قال أ خ ب ر ه م ب ا ل س ن ة في القبل ا ل س ن ة كان بها ان لم يقبل ا ل س ن ة فلا تدخل معهم في خصومات تضرك اليه ولا تنفع وقد أ خ ر ج سعيد بن منصور في سننه ب إ س ن ا د صحيح قال <تصفيق> ن قر ابن م ع ا و ي ة أ م ه قال الخصومات في الدين تحبط ا ل أ ع م ا ل نعم وسوف يظهر معنى هذا ا ل أ ث ر فيما يليه من اثار إ ن شاء الله أ خ ر ج أ ي ض ا الدارمي في سننيه ب إ س ن ا د صحيح عن أ س م ا ء ابن عبيد أ ن ه قال دخل رجلان من أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء على محمد بن سيرين فقال ن ق ر أ عليك آ ي ة فقال لا فقال له ن ق ر أ عليك حديثا فقال لا لا ت ق ر أ علي شيئا لتقومان أ و لاقمن و ا إ م ا أ ن تقوم واما ان اقوم ان اقوم انا فانصرف الرجلان فتسال اصحاب محمد بن سيرين يعني لماذا يعني ما عليك يا أ ب ا بكر أ ن ي ق ر أ عليك ايه فقال إ ن ي خشيت أن, يحرفا ان يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبه ل أ ن ه ما كان من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء الذين كانوا يتبعون المتشابه من كتاب الله فكان محمد بن سنين ي يخاف على قلبه أ ن ي ت أ ث ر ب ت أ و ي ل وتحريف أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء فلذلك كان السلف يحافظون على قلوبهم فهو فلا يدخلون في خصومات مع أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء ولكن كما سوف ي أ ت ي كانوا الاصل أ ص ل ل أ عندهم هو ه د أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء أ م ا الدخول في مناظرات مع أ ه ل البدع كان له عندهم شروط وضوابط سوف ي أ ت ي ذكرها واخرج أ ي ض ا ا ل ا جري في كتاب ا ل ش ر ي ع ة قال حدثنا ابراهيم ل ف ر ي ا ي قال حدثنا إ ب بن المنذر الحزامي عن معنى ابن عيسى قال آه... خرج الإمام مالك يوما من المسجد وهو متكئ على يديه ف... فجاءه رجل يقال له أ ب و ا ل ح و ر ي ة كان يرى ر أ ي الارجاء يعني كان على ب د ر ة المرجئه الذين يقولون إ ن ه لا يضر مع ا ل إ ي م ا ن م ع ص ي يعني يقولون إن الإيمان إن قوم فقط باللسان و أ ن إ ي م ا ن أ ف س ق هذه ا ل أ م ة مثل إ ي م ا ن جبريل ف قال له تعال ى أ و يا عبد الله تعال ى أ خ ا ص م ك في الدين فقال له ا ل إ م ا م مالك ف إ ن غلبتني قال اتبعني فقال فان غلب إ ن غلبتك ف ق ل ف إ جاءنا رجل آ خ ر فخاصمنا فغلبنا قال ن ت ب ع ن ي فقال ف ق الامام ل إ مالك يا عبد الله إ ن الله بعث محمدا بدين واحد صلى الله عليه、وسلم. وانا س ل م و أ ر ا ك تنتقل من دين إ ل ى دين يعني أ ن ك كلما جاءك مخالف من أ ه ل البدع والاهواء يلقي عليك بدعته و ي ق ا ص م ك فيها و يغلبك تتبعه ف إ ن جاءك مبتدع آ خ ر أ ي ض ا أ ل ق ى عليك بعض الشبهات ا ت ب ع ت ه فكما قال الامام مالك إ ن الله عز و جل دعك محمدا صلى الله عليه وسلم و سلم بدين واحد و أ ن ا أ ر ا ك ت ن ق ل من دين إ ل ى دين ثم قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرض للخصومات فقد أ ك ث ر التنقل يعني إ ي ش يعني الذي يجعل دينه عرضه ل أ ص ح ا ب البدع والاهواء ودخولناهم ا ل في م ق ا ص م ا ت ه و ليس على علم بكيد وشبهات هؤلاء فقد أ ك ث ر التنقل ينتقل في كل يوم إ ل ى مذهب محدث جديد وفي لفظ آ خ ر قال فقد أ ك ث ر التحول أ و فقد أ ك ث ر الشك يعني لا يثبت على س ن ة بل كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فريقون فكل يوم ينتقل من حزب إ ل ى آ خ ر في ف اليوم ا ل أ و ل يكون مع حزب ا ل إ خ و ا ن ثم ينتقل إ ل ى ج م ا ع ة التبليغ والدعوه ثم ينتقل إ ل ى ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة مختصة هكذا أحزاب ينتقل بين أحزاب وفرق محدثة, مبتدعة ه ويجعل دينه عرضه للخصومات كما ايضا ثبت عن ي ش ا م بن حسان انه قال جاء رجل إ ل ى الحسن البصري فقال له ق اني ل إ أ ر ي د أ ن أ خ ا ص م ك في الدين فقال له الحسن أ م ا أ ن ا فقد أ ب ص ر ت ديني و أ م ا أ ن ت ف ل ت م س دينك يعني ليس لي ح ا ج ة أ ن أ د خ ل معك في خصومات على بدعتك وعلى أ ه و ا ئ ك هذا المبتدع أ و صاحب الهوى قال للحسن البصري تعال ى أ ق ا س م ك في الدين فقال له الحسن أ م ا أ ن ا فقد أ ب ص ر ت ديني أ م ا أ ن ت ف ا ز ه ب فالتمس دينك فكان السلف فيكم بارك الله فيكم يحذرون م م ن ه م ا ل إ م ا م أ ح م د من الدخول في خصومات مع أ ه ل البدع والاهواء وكما قال ا ل إ م ا م أ ح م د هنا يعني من أ ص و ل ا ل س ن ة ترك المراء ترك المراء والجدال ما هو معنى المراء <تصفيق> المراء هو أ ن تدخل في جدال مع صاحب هوى أ و مع صاحب بدعه مع اي شخص وان ي يكون قصدك من هذا الانتصار للباطل يعني ي أ ت ي صاحب هوى أ و مبتدع يريد أ ن ينتصر لبدعته ولهواه ف ي خ ا ص م يدخل معك في خ ص و م ة و ي أ ت ي بشبهات ويماريك ويجادلك من أ ج ل أ ن ينتصر ل ب د ع ت ه و ب ا ط ل ه فهذا من المراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم نعم. <تصفيق> و وكما قال قال ابن حبان في كتابه ر و ض ة العقلاء قال المراء أ خ و الشنان و ا ل م ن ا ق ش ة أ خ ت ا ل ع د ا و ة و إ ن المراء قليل ن ف ع ه كثير ش ر ه فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم من ترك ا ل م ر ا ء و إ ن كان محقا بنى الله له بيتا في ربض او في أ ع ل ى ا ل ج ن ة فمن ا ل س ن ة ترك المراء و كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د أنت تخبر ب ا ل س ن ة فقط تقول ا ل س ن ة كذا وكذا و ت أ ت ي بالدليل على هذا ف إ ن قبل منك هذا هو م ق ب و ل و إ ن لم تقبل منك ا ل س ن ة فلا تماري ولا تجادل ولا تدخل يعني كما يقال في مهاترات خصوصا إ ذ ا لم تكن على علم فالدخول في مناظرات مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء او مع المخالفين لاهل ا ل س ن ة قد وضع له العلماء شروطا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون هذا الداخل يعني من العلماء أ و من الذين عندهم العلم الكافي ب أ د ل ة ا ل م س أ ل ة التي سوف يناظر فيها هذا المخالف او المقتدر الشرط الثاني أ ن يستحضر هذه ا ل أ د ل ة يعني أ ن يكون عنده ا ل ق د ر ة على استحضار ا ل أ د ل ة التي يرد بها ش ب ه ا ت هذا المخاصم من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يعني مثلا إ ذ ا دخل واحد من أ ه ل ا ل س ن ة في م ن ا ظ ر ة مع واحد من الشيعه ة من ا ل ر ا ف د ل ل أ س ف تجد أ ن بعض شباب أ ه ل ا ل س ن ة يقع في ش ب ا ك ه ؤ ل ا ء بسبب هذه المناظرات والخصومات التي ليست من ا ل س ن ة وكثير منهم قد يقع و ا في هذا عن طريق هذه ا ل ش ب ك ة لشبكه ة ا ل نت فتجد أ ن ه م يدخلون في مناظرات و م ح ا ض ر ا ت مع ا ل ش ي ع ة ا ل ر ا ف ض وليس عندهم العلم الكافي ل ر ب ط شبهات هؤلاء ف إ م ا ان يقعوا ي حبائلهم ويغتروا بشبهاتهم ويلبس عليهم أ م ر دينهم واما أ ن يجعلوا هذا الشيع الرافدي يتمسك أ ك ث ر بمذهب الفسد ل أ ن ه م ما استطاعوا ان ي أ ت و ا ب ا ل أ د ل ة التي تبين ما عند هذا المبتدع من ايه من ضلال وفساد فلذلك ما ينبغي أ ب د ا على واحد من أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يجعل دينه غرضا للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز ولكن هذه المناظرات تترك ل أ ه ل العلم الراسخين في العلم الذين عندهم من الحجج و ا ل ب ر ا ه ي م ا ل د ا م غ ة التي يقيمون بها ا ل ح ج ة على هؤلاء المبتدعه ؤ ل ل ا ا ء من ب ت د ع م أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كما دخل عبد الله بن عباس في م ن ا ظ ر ة مع الخوارج كفاره عليا رضي الله عنه فدخل عبد الله بن عباس في م ن ا ظ ر ة مع هؤلاء وتمكن أ ن يرجع أ ل ف ي ن أ و ث ل ا ث ة الاف منهم إ ل ى الحق إ ل ى ا ل س ن ة و سبق عن بعض السلف أ ي ض ا نحو هذا ف... سبق أ ي ض ا عن الشافعي أ ن ه دخل في ا ل م ن ا ظ ر ة مع شخص يسمى بحفص الفرد كان يرى مذهب ا ل ق ض ر ي ة ا ل ق ض ر ي ة الذين يقولون إ ن ا ل أ م ر انف و إ ن الله عز وجل لا يعلم ب أ ف ع ا ل العباد إ ل ا بعد أ ن يفعلوه هذا مذهب, مذهب القضريه و أ ي ض ا الذي عليه الشيعه ا ل ر و ا ف الشيعة الروافض أيضا خصوصا ا ل م ت أ خ ر ي ن منهم يرون مذهب ا ل ق ض ر ي فدخل الشافعي في م ن ا ظ ر ة مع شخص يسمى بحفص الفرد كان يعني يذهب ع ن ي ي أ و يرى هذا المذهب المبتدع مذهب القضريه ق د بين الله سبحانه وتعالى في كتابه صور ا ل م ج ا د ل ة ا ل م ذ م و م ة وهي ثلاث صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل م ج ا د ل ة بالباطل لدخل الحق كما قال الله سبحانه وتعالى و ج ا د ل و ا بالباطل ل ي ض ح ض به الحق فمن دخل في م ج ا د ل ة لقصد ضحض الحق و أ ن ت تعلم أ ن الشخص هذا يريد هذا ا ل أ م ر فمثل هذا اتركه و ج ا د ل و ا بالباطل ل ي ض ح ض به الحق وكذلك ا ل م ج ا د ل ة في الحق بعدما تبين كما قال الله سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين ف إ ذ ا ظهر الحق وكان يعني واضحا لا ي خ ف ى ل أ ح د فلماذا ندخل في مناظرات وجدال فهذا من الجدال المزموم ان يكون الحق ظاهرا واضحا وبرغم هذا ندخل في مجادلات وندخل في مناظرات وخصومات رغم ظهور الحق الذي يجادل في الحق بعدما تبين فقد ز ن ه الله سبحانه وتعالى و أ ي ض ا ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة للجدال المذموم هي ا ل م ج ا د ل ة فيما لا يعلم المجادل يعني يأتي ان ي أ ت ي شخص يجادلك شيء هو لا ي ع ل م لكن يريد أ ن يجادلك ويخاصمك بلا علم ل إ ث ب ا ت ر أ ي ه الباطل المخالف بالسنه وهو ليس عنده, ليس عنده العلم بهذا ا ل أ م ر فقد قال الله سبحانه وتعالى ها أ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم ا تحاجون فيما ليس لكم به علم هذه إ ح د ى صفات اليهود ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون ج فيما ليس لكم به علم ف ا ل ذ يجادل ويماري فيما ليس له به علم فقد شابه اليهود فاحذر, فأحذر يا عبد الله أ ن تجادل وتماري فيما ليس لك به علم ولكن عليك أ ن ترد ا ل أ م ر إ ل ى أ ه ل ه إ ل ى العلماء كما قال الله عز وجل ولا تقف و ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اليك كان عنه مسؤولا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويعلم الذين يجادلون في آ ي ا ت ن ا ما لهم من محيص يعني انت مهما جادلت لتبطل أ و لتضحض الحجج ا ل ث ا ب ت ة في الكتاب و ا ل س ن ة فلن تستطيع ف ب ر ك الله فيكم عليكم بالعلم وعليكم بترك الدخول في خصومات وفي جدال مع أ ه ل البدع والاهواء ولكن أنتم المطلوب منكم أ ن تتعلموا ا ل س ن ة أ و ل ا ثم تبلغوه ا ل س ن ة كذا وتتعلموا وأنت ت ع ل م ا ا ل أ د ل ة على ما تقولون ف أ ن ت تقول ا ل س ن ة كذا وكذا والدليل على هذه ا ل س ن ة كذا وكذا من من الأحاديث الآثار ومن آ ي ا ت الكتاب ف إ ن قبلت منك ا ل س ن ة هذا هو المطلوب و إ ن لم تقبل منك فلا تدخل نفسك في خصومات مع أهل الأهواء أو مع، مع اهل ل أ و أو ا ء مع ه الجهل الذين يجادلون غير علم ف إ ن ك إ ن فعلت هذا ان دخلت في هذه الخصومات وهذا الجدال مع هؤلاء تضر نفسك أ ن ت أ و ل ا ل أ ن ه يلقي عليك شبهات أ ن ت لا تعرف كيف أ ن ترد عليها وفي الوقت نفسه تضر،, تضر هذا ا ل ه ا ل م خ ا ص د ل أ ن ك لن تستطيع أ ن تبين شبهاته فتجعله يتمسك أ ك ث ر بالباطل الذي ي ر عليه ف... فهذه هي ا ل س ن ة ومن ي ي ع ن المقاصد ا ل ح س ن ة التي ينبغي أ ن يكون عليها العالم إ ذ ا دخل في م ن ا ظ ر ة أ و في جدال مع جاهل أ و مع صاحب ب د ع ة أ و هوى أ ن يكون قصده ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل لا يكون قصده أ ن يظهر علمه أو أن ي ت ف او خ ر أ أ ن يتباهى ب م عندهم العلم وكذلك من صور الجدال المحمود أن يتجادل مثلا طالبان من طلب ة العلم في م س أ ل ة من أ ج ل أ ن يصلوا إ ل ى الحق فيه ف ي أ ت ي كل واحد بالدليل إ ل ى أ ن يعني يقف الطرف ا ل آ خ ر على الدليل الصحيح الذي يبين الحق في هذه ا ل م س أ ل ة ه ه ذ ا أ ي ض ا من الجدال المحمود ليس من الجدال ل من م م ا ز وكذلك يصدق ع ن ي ي على هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز ر أ ي ت ملاحاه الرجال تلقيحا لالبابين يعني إ ذ ا تلاحى تناظر ة أ و تجادل ة الرجلان من أ ج ل الوصول إ ل ى الحق والعلم بالدليل فهذا يكون فيه تلقيح يعني ت ن ق ي ة لعقولهم و أ ل ب ا ب ه م من الباطل ولكن كما قلنا يكون قصد كل واحد من الطرفين الوصول إ ل ى الحق وأن يكون كل واحد من هؤلاء عنده الدليل والعلم الكافي لمثل هذا أ م ا أ ن ي د خ ل طرفان كلاهما أو كلاهما على جهل أ ن يدخلا في ه مناظره او في جدال وليس أ و كل واحد منهما جاهل فهذا بلا شك ليس فيه ف ا ئ د ة و ل ل أ س ف يعني تجد كثيرا من المسلمين يقعون في هذا في هذا الوقت فتجد مثلا ج م ا ع ة من ع ا م ة المسلمين يعني يجادل يجادل بعضهم بعضا في م س أ ل ة ما يحسن واحد من من منهم شيئا ف ي ه ف ت ج د أ ر مثلا يجادل على م س أ ل ة الشيعه、الرافض. فيقول ا ل ش ي ع ة هؤلاء على ن ي ع حق وان الخلاف بيننا وبينهم يعني خلاف في م س أ ل ة فرعيه ة و و جاهل بكتب ا ل ش ي ع ة وجاهد أ ص و ل الشيعه ولكنه مجرد أ ن يسمع ك ل م ة في القنوات الفضائيه من, جاه المس... من جاهل أ ي ض ا أ و من واحد من عملاء ا ل ش ي ع ة يريد أ ن يمرر مذهبهم الفاسد فتجد أ ن ه ي ن ا ظ ر ويجادل ويدافع عن هؤلاء بغير علم ولا فهم و ل ل أ س ف تجد شخصا اخر على جهل أ ي ض ا مثله ي خ ا ص م ه في هذه ا ل م س أ ل ة وهو أ ي ض ا لا يدري شيئا عن ح ق ي ق ة أ م ر هؤلاء فهذا من الجدال ا ل م ز م و م فاذا أراد إ أ ر ا د المسلم أو الشق او ل ش أ الرجل أ ن يجادل فليكن عنده العلم الذي يجادل به كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يدخل في مناظرات مع ا ل ج ه م ي ة ادعى الجهم بن صفوان الذين عطلوا صفات الله عز وجل كما يعني ذكر هذا في كتاب ا ل إ م ا م أ ح م د الرد على الزنادقه والجهميه وقيل إ ن الجدال معناه م ق ا ر ا ه ا ل ح ج ة ب ا ل ح ج ة وقيل إ ن الجدال والمخاصمه والمناظرة و ا ل م ن ا ظ ر ة م ع ن ى واحد وقيل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ ب غ ض الرجال إ ل ى الله الالد أ ل د خ ص م يعني أبغض أ الرجال إلى الله ا إلى ل ل الخصم و قال النووي شرح م الالد م أ أي شديد ا ل خ ص و م ة م أ خ و ذ من لذيذي الوادي وهما جانبان ل أ ن ه كلما احتج عليه بحجه أ خ ذ في ج ا ن ب اخر و أ ن ا ل خ ص م فهو الحاذق ب ا ل خ ص و م ة و ا ل م ز م و م هو ا ل خ ص و م ة بالباطل في رفع حق أ و إ ث ب ا ت باطل وأيضا يعني روى ا ل ت ر م ز ي وابن ماجه ب إ ا س ن ا د الحسن عن أ ب ي أ م ا م ت ه رضي الله عنه إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ما قوم كانوا إلا أوتوا ظل عليه الجدل وقرأ بعد هدى قول الله عز وجل ما ضربوه لك إ ل ا جهل ا ثم قال ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن من أ ص و ل ا ل س ن ة ترك الجلوس و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء ا ل م ص ا ح ب ة ب ا ه ل ا ل أ ه و ا ء أ ي الذين ثبت عليهم أ ن ه م يخالفون ا ل س ن ة ويتبعون أ ه و ا ء ه م ا ل م ن ا ق ض ة ل ل س ن ة من هذه الفرق و ا ل أ ح ز ا ب مثل ا ل ش ي ع ة والروافض و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ج ه م ي ة و ا ل أ ش ا ع ر ة ومثل ه ذ ه الأحزاب المعصرة التي اتخذت مناهج هذه الفرق منهجا لها ف أ م ث ا ل هؤلاء ا ل أ ص ل أ ن ك لا تجالسهم كما قال ا ل إ م ا م احمد من أ ص و ل ا ل س ن ة ترك م ج ا ل س أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يعني هجر اهل ا ل أ ه و ا ء و أ ه ل البدع ا ل أ ص ل فيه كما قلنا المنهج ولكن ا ل إ م ا م أ ح م د له تفصيل في هذه ا ل م س أ ل ة فكما أ خ ر ج ا ص ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م ا بن هامئ في مسائله ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه س أ ل ه الرجل يخاصم على ا ل ب د ع أ ف أ ج ا ل س ه فقال له ا ل إ م ا م أ ح م د لا تجالسه ولا تكلمه و كذلك قال قال ابن هانئ س أ ل ت ا ل إ م ا م أ ح م د الذي يقول لفظ ب ا ل ق ر آ ن مخلوق قال ا ل إ م ا م أ ح م د هذا كلام جهم كلام جهم بن صفوان صاحب ص ا ح ب ب د ع ة ا ل ج ه م ي ة فقال ا ل إ م ا م أ ح م د من كان يخاصم من هؤلاء فلا يجالس ولا يكلم يعني هؤلاء ا ل ج ه ن ي ة الذين يقولون إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق ليس كلام الله ف أ م ث ل هؤلاء قال ا ل إ م ا م أ ح م د لا يجالسوا ولا تكلمهم ولكن ا ل إ م ا م أ ح م د قيد هذا لأن يكون هذا الجهمي من الذين يخاصمون على البدع يعني يخاصم عليها ويدعو إ ل ي ه ا ف ا ل إ م ا م أ ح م د فرق بين المبتدع المخاصم الذي يدعو إ ل ى بدعته ويجاهر بها وبين المبتدع الذي قد يكون, قد يكون على ب د ع ة ولكنه لا يدعو إ ل ي ه ا ولا يخاصم عليها فمثل هذا قد تجالسه وقد تنصحه أ م ا المخاصم الذي يدعو إ ل ى البدعه و ي خ ا ص م عليها ويعلن بها في ا ل م ل أ فهذا ا ل أ ص ل في كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د لا تجالسه ولا تخاصمه ولا تكلمه هذا مفهوم الفارق وكان ا ل إ م ا م أ ح م د كان يقول أ خ ذ الله الكرابيسي الكرابيسي هذا كان من رؤوس الجهميه الذين يقولون إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق فقال ا ل إ م ا م أ ح م د أ خ ذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا, ولا نجالس من جالسه فكان ا ل إ م ا م أ ح م د ي أ م ر بهجر رؤوس أ ه ل البدع الذين يخاصمون على بدعتهم ويدعون إ ل ي ه ويقول لا تكتبوا كتبهم ولا نجالس من جالسهم فمثلا يعني لو ضربنا مثالا ً لواقعنا المعاصر نجد مثلا ً أ ن هناك من ا ل أ د ب ا ء من يصب ا ل ص ح ا ب ة في كتبه صراحه فيقول كما في كتابه كتب شخصيات والاديب سيد ق ب يقول عن م ع ا و ي ة و ع م ر رضي الله عنهم إن م ع ان و ي ة إ م ع ا و ي ة وعمرا ل م ي ه ل ب عليا ل أ ن ه م ا أ ع ر ف منه بدخائل النفوس ولا ل أ ن ه م ا اضر منه بالتصرف المناسب ولكن ولكن م ع ا و ي ة وعمرا غ ل ب عليا لأن ل أ ن ه م ا قد تدنيا الى ضرك ا ل أ س ف ل أ و قالا فلو تدل م ع ا و ي ة وعمرو ل ى مستوى من الغش و ا ل ر ذ ي ل ة والخديعه والنفاق وشراء ا ل ز م ن هذا ما ع و ي ة وعم ما كان علي أ ن يتدلى الى مثل هذا المستوى هذا كلام من كلام سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات يصب م ع ا و ي ة و ع م ر ب أ ق ض ى السباب يقول ي عن ي عن م ع ا و ي ة وعن عمرو ن ه م ا قد تدنيا أ ي سقط في درك اسفل من الغش و ا ل ر ش و ة وشراء الزمن و ا ل خ د ي ع والنفاق وقال أ ي ض ا سيد قط في موضع آ خ ر قال إ ن إ س ل ا م أ ب ي سفيان هو إ س ل ا م الشفه واللسان ليس إ س ل ا م القلب فيتهم أ ب ا سفيان بالنفاق أبا ووالد م ع ا و ي ة بن سفيان ودخل في ا ل إ س ل ا م في فتح م ك ة كما تعلمون فيتهم أبا وكذلك أ ب الصحابة ا صفيان من و يتهم هند بنت عدبه في موضع آ خ ر أو يصف هندة بنت عدى ك أ ن ه ا ك ا ل ل ب و ء ة ا ل م ت و ح ش ة ا ل ل ب و ء ة هي أ ن ث ى ا ل أ س د يقول سيد قب هذا كلام سيد قب يقول عن هند بن ت و ب ة إ ن ه ا ك ا ل ل ب و ء ة ا ل م ت و ح ش ة هل هذا كلام يقال في حق ا ل ص ح ا ب ة فلذلك كان الشيخ محمود شاكر أ خ و الشيخ أ ح م د شاكر رحمه الله لما ينقل هذا الكلام في ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا الى سيد اب في حياته يحذره فيها من هذا السب ل ل ص ح ا ب ة كان الشيخ محمود شاكر يقول و أ ن ا أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه من نقل مثل هذا الكلام وهذا من أ ب ش ع ما ر أ ي ت يعني يقول الشيخ ا ل أ م م ا ش ا ك ر ما ر أ ي ت أ ب ش ع من هذا في سب الصحابه فسيد قطبه ذ ا كما ذكر العلماء الكبار عنده في كتبه بدع وضلالات ك ث ي ر ة منها هذه ا ل ب د ع ة بدعه ت سب الصحابه ولم يتراجع هذا السب كما ذكر هذا أو كما أو س ب ت هذا من ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا الشيخ محمود شاكر إ ل ي ه في حياته ورد رد عليه سيد ق ب ب ر س ا ل ة أ ص ر فيها على هذا السب ل ل ص ح ا ب كما نشر هذا في ج ر ي د ة ا ل ر س ا ل ة التي كانت كانت قبه في أ ي ا م سيد قب فلما ي أ ت ي شخص يجادل ويدافع عن سيد قب بجهل ويصر على اتباع منهج سيد قب في الغلو في تكفير المسلمين فين سيد قب كما قال لا يوجد مجتمع مسلم على وجه ا ل أ ر ض فهو يكفر كل المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ه فشاهد فمن كان يتبع منهج سيد حب هذا ويدافع عن كتبه التي احتوت هذه البدع والضلالات فمثل هذا من ا ل س ن ة أ ن ك إ ن وجدته لا يقبل الحق ويخاصم ويجادل على بدعته ذ ه أ ن تتركه ولا تجالسه ولا تكلمه و ت س أ ل الله أ ن يهديهم كما صنع الامام احمد هنا مع ا ل ك ر ب ي س ه ذ ا الذي كان يدعو إ ل ى ب د ع ة الجهل ا من صفوان وكما سبق أ ي ض ا عن أ ي و ب السختيان أ ن ه قال لا أ ع ل م من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يخاصم إ ل ا بالمتشابه <تصفيق> يعني أ ن أ ه ل ا ل أ ه و ا ء إ ذ ا خاصموك أ و جادلوك فلا يخاصمونك إ ل ا بالمتشابه يتبعون ما تشابه منه <تصفيق> ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه كما قال الله سبحانه وتعالى هذا في س و ر ة اله عمار ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ق ر أ هذه ا ل آ ي ة أ و ل ئ ك الذين سمى الله فاحذروهم من هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وبتغاء ت أ و ي ل ه فكل أ ه ل البدع من الفرق السنتين والسبعين التي خالفت ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح يتبعون ما تشابه من آ ي ا ت الكتاب ومن أ ح ا د ي ث السنه فكما قال ر س و ل صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك الذين سمى الله في فاحذروهم فح... يبقى علينا أ ن نحذر من اهل البلاد ويعني هناك أ م ر أ خ ي ر أ ح ب أ ن انبه عليه أ ن ا ل س ن ة في هذا ا ل أ ص ل بين طرفي ن ق ي د ف أ ن ت بين قوم يميعون المساء مع اهل البدع ويريدون أ ن يجمعوا أ ه ل البدع كلهم تحت ر ا ي ة و ا ح د ة بحجه قيام ا ل د و ل ا ل إ س ل ا م ي ة ف أ م ث ل ه على أ ن المميعين الذين س ل ك و ا سبيلا يخالفوا سبيل ا ل ص ح ا ب ة ولذلك ه ؤ لا ء لا ينصرون الله عز وجل لانهم لا ينصرون الكتاب والسنه ة بل كل ل ينصرون ا ا م ز فهم يريدون جمع كل المذاهب ا ل ف ا س د ة تحت رايه واحده ف أ م ث ل هؤلاء على, إيه؟ على جانب من التمييع للحق في الطرف ا ل آ خ ر ت ظهرت أو ظ ه ر ف ر ق ة عندها غلو في التبديع ه ي ف ر ق ة تسمى ب ا ل ح د ا د ي ة ن س ب ة إ ل ى شخص كان يسمى بمحمود الحداد المصري <تصفيق> كان من ط ن ط ا هذا الرجل كان عنده غلو في تبديع أ ه ل ا ل س ن ة الذين هم من علماء ا ل س ن ة فكان إ ذ ا وجد عالما من علماء ا ل س ن ة قد يكون صدر منه خ ط أ باجتهاد منه فكان يحكم عليه بالبدعه ويطبق عليه هذه القواعد التي ذكرناها فهذا بلا شك من الغلو فالعالم إ ذ ا ثبتت له ا ل س ن ة وثبت انه يدافع عن اصول اهل السنه ولكن وقع منه خ ط أ او خطاين باجتهاد منه وليس عن قصد مخالفه السنه فمثل ا ل هذا لا نحكم عليه بالبدعه ولكن يجب أ و ل ا ان يكون هذا العالم ثبت انه من, من ايه من العلماء من الذين ينصرون ا ل س ن ة ليس من أ ه ل الجهل أ و من أ ه ل التعالم أ و لا يكون هذا الشخص يدعو إ ل ى أ ص و ل من اصول اهل البدع ويعادي ويحارب علماء ا ل س ن ة ولكن يكون في مقام العلماء الكبار يعني أ م ث امثال ل أ ا ل إ م ا م أ ح م د الشافعي ا ل إ م ا م مالك ا بن تيميه الشوكاني الحافظ ابن حجر ا ل إ م ا م النووي الصنعاني الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الشيخ ابن باز الشيخ مقبل ا بن هادي الشيخ و ربيع ا بن هادي الشيخ أ ح م د ا ل ن ج م أ ئ م ة ا ل س ن ة من السابقين ومن المعاصرين هؤلاء الذين س ب ت و ا انهم يدافعون عن أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن ه م يحاربون أ ص و ل أ ه ل البدع ف إ ن وقع من أ ح د ه م خ ط أ أ و شيء من الاجتهاد المخالف ل ل س ن ة فمثل هؤلاء ما ينبغي أ ب د ا أ ن نبدعهم ومن بدعهم فقد وقع في الغلو في التبديع وهذا كان محمود كان أصول كانوا يحرمون عليه هؤلاء أنهم أهل البدع. فأهل البدع هم الذي الذين كان الحداد المصري كان أيضاً الحدادية الغلاء واترحوا البدع البدع من مع من أ ه ل ا ل ق ب ل ة من المسلمين و إ ن تركنا الترحم عليهم من أ ج ل الزج عن بدعتهم فهذا لا يعني أ ن نحرم الترحم عليهم وكذلك لا نحرم ا ل ص ل ا ة عليهم إ ذ ا ماتوا فالمبتدع الذي لم يخرج عن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا مات يصلى عليهم ولكن يعني قد يترك ا ل و ل م ا ء ا ل ص ل ا ة عليه من, من باب من ب الزجر ب ا عن بدعته فالذي يترك ا ل ص ل ا ة على المبتدع هو العالم يترك ا ل ص ل ا ة على صاحب البدعه ذ ا مات من أ ج ل أ ن يعلم الناس عمه المسلمين أ ن فلانا هذا الذي مات على بدعه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ا ل ص ل ا ة على صاحب الدين وكذلك قد يترك العالم الترحم الترحم على اهل البدع من باب أ ي ض ا ايش أ ن ينفر الناس من بدعتهم ولكن لا يعني هذا تحريم ا ل ت ر خ م على اهل البدع ف ا ل ح د ا د ي ة الغلاه يحرمون ا ل ت ر خ م على اهل البدع وهذا ليس ليس من السنه وكما كما يقال إ ن الم... هذا الموضوع يعني متشعب م ت ش ا ل أ ط ر ا ف ولكن ولكن حاولنا بقدر المستطاع أ ن نوجز أ ه م النقاط والمسائل التي تتعلق بهذا ا ل أ ص ل و إ ن شاء الله تعالى لعلنا في مجالس أ خ ر ى في شرح اصول ا ل س ن ة وفي غيره من الكتب قد يكون هناك مزيد من التفصيل لبيان بعض هذه المسائل التي قد تكون تحتاج إ ل ى مزيد من البيان ولكن أ ر ج و أ ن تكونوا قد استوعبتم يعني الأصول أو المسائل أ أو ص و ل ل ا ا ل ر ئ ي س ة التي ذكرناها في هذا المجلس وقد يكون هذا الكلام أ ع ل م أ ن ه قد يكون جديدا على بعضكم ل م ن س م ع قبل ذلك ولكن إ ن شاء الله من الممكن أ ن ت أ خ ذ و ا الدرس المسجل وان ت ت س م ع و تستمعوا اليه من ف ر د ك م ومن أ ش ك ل عليه شيء من الكلام الذي ذكرناه ففي يكتب ونجيبه التي المجلس القادم إن شاء الله سؤالاً على الإشكالات على إن قد تظهر لديكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إ ل ا انت استغفرك وتوب ل ك وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم Заклавы, заклавы, заклавы, заклавы.